أعوذ م و س ل ل ه النابلسي ل ر ي م اتق ل ولا ل ه ا ا للعلوم ن ا ا ق ي ل ه كان ي ا حكيما ا الاسلاميه يوحى إ ك ك ع ا م لفضيله ك ا ن ل د ا ت ع م ل و ر م ب م د راتب و ا ل عَلَى ا ل ل ه ي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 ذلكم قولكم ب أ ف و ا ه ك م والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو أ ق ص ط عند الله ف إ ن لم تعلموا ابائهم ف إ خ و ا ن ك م في الدين ومواليكم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 ل ي س أ ل الصادقين عن صدقهم عن و أ ع ه ا ل ك ا ف ر ي ن ع ذ ا ب ا أ ل ي م ا ي ا أيها ا للعلوم ذ ي ن ا ل ا س ل ا م ج ن و ه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 واذ قالت طائفه منهم يا أهل, يثرب يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره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 ت د شركه من الهدى فإذا شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا اجتماعي ل ل س ي ر ا ي ح س ب وان ن ل لم أ ح ز ا ب يذهبوا ياتي الاحزاب يودون و ا ن ه بادون في ا ل أ ع ر ا ب ي س أ ل و ن عن انبائكم و ل و كانوا ف ي ك م ما ق ا ت ل ه ا ل ا قليلا د ك ا ن ل ك محمد راتب ا ل ن ك ا ن يرجو ا ل ل ه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 رجال صدقوا ما ع ا ه د ا ل ل ه عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا ت د د ي ل ا ليجزي الله الصادقين بصدقهم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 و أ ن ز ل ا ل ذ ي ن ظ ا و ر محمد راتب ا ل ك ت ا ب ل س م و ل و ب ه م ا ل ر ر ع ب ف ي ق ا ت ق ت ل و و ن ت أ س ر ر و ن ف ي ق ا وديارهم ا وأورثكم و أرضهم أ م ل ه م وأرضا ل م ت ط ع ه ا و ك ا ن ا ل ل ه على كل شيء ي ق د ر ا أ ي ه ا اسماء إن الله ي ا الحسنى ف ت ع ا ي فتعالين ن أمتعكن أ و س ر ك ن ر ا ح جميلا و إ ك ن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 يضاعف ل ه الهدى ا ع ذ ا ب ش و ك ا ن ذلك ع ل ى ا ل ل ه ي س ي ر ا و م ح ي ق ن منكن ت ل ل ه ورسوله و ت ع م ل صالحا ن ؤ ت ا أ ج ر ه ا م ر ت ي ن موسوعه النابلسي رزقا كريما يا ي ت ت ن من النساء إن ك أحد ا ق ت ن ف للعلوم ا ت خ ن الاسلاميه قلبه مرض وقلن م و ل س و ع ر و ف ا و ق ر ن في بيوتكن و ل ا ت ب ر تبرج ج ن ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى و أ ق م ا ل ص ل ا ة وآتين ا ل ز ك ا ة وأطعن ا ل ل ه و ر س و ل ه إ ن م ا يريد الله ليذهب ع ن ك م ا ل ر ج س أ ه ل ا ل ب ي ت و ي ط ه ر ك م ت ط ه ي دعويه ا ما ذ ك ر ن ل ف ي بيوتكن من آ ي ا ا ت ل ل ه و ا ت مضمون ا ل ل ه ك ا ن ل ط ي ف ا خبيراً ً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 و ا ل ذ ا ك ر ي ن ا ل ل ه ك ث ي ر ا ل ل ع ل ك ر ا ت أعد ا ل ل ه ل ه م مغفرة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 و َ م َ يَعْصِ اللَّهَ ن ْ و ََ ر س ُ و ل َ ه ُ فَقَدْ ضَلَّ ََ ل ا ل ً ا م ُ ب ِ ي ن ا وَإِذْ َ ت ق ُ و ل ُ ل ل َِّ ذ ِ ي أَنْعَمَ ا للعلوم َّ ه ََُ ي ْ ه َََِ أ ن ْ ع ْ ت َ ع َ ل ََ ي ْ ه ِ أ م ْ س ِ ك َ ع ل ََ زَوْجَكَ َ ي ْ ك و ا ت وَتُخْفِي َ اللَّهِ نَفْسِكَ ّ ق ِ فِي م َ ا اللَّهُ م ب ِْ ي ه موسوعه أَحَبُّ أَن ت ق ش النابلسي ق د ل ل ع ا و ر م ا ل ا س ل ا ك ي ه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 وكان أ موسوعه ا ل ذ ي ن ي ب ل غ و ن ر س ا ل ا ل ل ه ويخشونه و ل ا ي خ ش و ن أ ح م الاسلاميه ه حسيبا ا كان محمد أبا أحد من محمد أحد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 اسم الله ذ ك ر ا ل ق ر وسبحوه أ ص ي ل ا هو ا ل ذ ي يصلي عليكم ي وملائكته ل خ ر ج ك م من الاول ظ ل م ت إلى ل ا ن ر وكان ا ب م م رحيما ؤ ن ن ي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 ولا ت ط ع ا ل ك ا ف ر ي ن و ا ل م ن ا ف ق ي ن ودع أذاهم و ت و ك ل ع ل ى الله و م ا ل ا س ل ا أ ي ه ا الذين آمنوا واذا نكحتم المؤمنات, المؤمنات ثم ق ل ق ت و ه ن من قبل أ ن تمسوهن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 أ ز و ا التي ج ك آتيت أ ج و ر ه ن و م ا م ل ك ت ي ي م ن ك و م ا م ل ك ت ي م مما ي ن ك أفاء ا للعلوم ه ي ك ب ن ا ت ع ك و ب ن ا ت عماتك وبنات ا خ ل ك و ب ن ا ت خ ا ل ا ت ك ا ل ت ي ه ا ج ر وامرأة ن مؤمنة معك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 في أ ز و ا ج ه و م ا م ل ك ت أ ي م ا ن ه م ل ك ي ل ا يكون ع ل ي ك حرج و ك ا ن ا ل ل ه ف ر ا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وتؤوي إ ل ي ك من ت ش ا ء و م ن ا ت غ ي ت عزلت ممن جناح عليك فلا ذلك أدنى أن تقرأ ع ي ن ه ن و ل ا ي ح ز ن ويرضين ب م ا آ ت ي ت ه ن ك ل ه ن و ا ل ل ه ي ع ل م م ا في ق ل و ب ك م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 ولكن إذا د ع ي ت م و ا فإذا ط ع م ت ف ا ن ت ش ر و ا و ل ا م س ت أ ن س ي ن ل ح د ي ث إن ذ ل ك كان يؤذي ا ل ن ب ي ي ف س ت ح و م ن ك م و ا ل ل ل ه ا ي س ت ح من ا ل ح ق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 إن ذ ل ك م كان عند الله عند عظيما إن ت ب و شيئا أ و ت خ ف ع ه ا ل ل ه ك ا ن ب ك ل ش ي ء ع ل و م الاسلاميه ولا أبناء و خ و ا ع ه ن ا ل ن ا ه ن و ل ا س ي ل ل ت أ ي م ا ن ن ه ل ا ي ن ا ل ل ه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 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعلهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه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 ا ل م ؤ م ن ي ن ي د ك ت و ر محمد راتب النابلسي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 ج ا و س و ن ك ف ي ه ا إ ل ا ق ل ي ل ا م ل ع و ن ن ي أ ي ن م الاسلاميه ث ق ف اسماء الله ت د ي ل ا ي س أ ل ك ا ل ن ا س ع ن الساعة قل إ ن م ا علمها عند الله وما يدريك لعل ا ل س ا ع ة تكون قريبا ا الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا إن لعن يجدون لهم ل وأعد ي و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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ع م ا ء الله الحسنى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 اتقوا الله وقولوا قولا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 فأبين أ و ي ح م ل ن ا ب ل س ي للعلوم ه ا ل ا س ل ا م ا ج ه و د ليعذب ا ل ل ه ا ل م والمنافقات ن ن ا ف ق ي و ا ل م شركه ي ن و ا ل دعويه غير ربحيه ذ ا ل م ؤ م ن و ن اجتماعي ل